هذا لفي الصحف ا ل أ و ل ى صحف إ ب ر ا ه ي م وموسى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين إ ه د ن ا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام إ ل ا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع و ج و ه ه يومئذ ناعمه لسعيها ر ا ض ي ة في ج ن ة ع ا ل ي ة لا تسمع فيها داغيه ا